هذا الذي عليه اهل العلم في سائر العصور هذا الفهم وهذه الاسس ستة عشر جمعتها على مدار اثني عشر عاما ولست دائم التفكير فيها ولكن حسب التنقير في الكتب والحوار مع سؤال اشياخنا في سائر الاحوال أولها الأخذ عن الشيوخ أهل التقى والسمت والرسوخ وسائر الأسس تأتي تابعة أهمها حصر المتون النافعه بنسخ ما لم تلفه مطبوعا من قبل أن ترويه مسموعا والضبط ثم الحفظ فالسماع بذلكم يحصل الانتفاع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 والتاسع التدوين للفوائد كذلك التقييد للشوارد فدونا أحسن ما سمعتا ثم احفظا أحسن ما كتبتا وحدثا بأحسن المحفوظ لديك تلك قولة المحفوظ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 يتلوه وهو حتم التدرج من حاد عنه للعلا لا يعرج فابدا بمتن جامع مختصر في كل علم وانتقل لاخر يكون منه في البيان اشملا ثم اقتحم من بعده المطولا وهاك من الفيه السند ما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 او غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الاسباب وان من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو ذو الفقه والحكمه والبيان وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري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 فذا الاساس رابع من بعد عشره خامسها في القصد ان نتحلى يا اولي الالباب باكرم الخصال والاداب وحسبنا ما قال في النصيحه حماد المقول ذو القريحه مستنبطا من قصه الكريم والخاضر المحدث العليم سبعة آداب وفي بيت له دونها فاحفظه ما أجمله له تغرب وتواضع واترع وجع وهن وعص هواك واتبع وهذه وغيرها ستذكر في بابها وعدها لا يحصر